غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بيننا الناس بما أراك الله ولا تكل الخائنين خصيمة واستغفر الله إن الله كان غفور الرحيم ولا تجادل عن الذين يختان أنفسهم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 ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا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 وكان الله علي من حكيم ومن يكسب خطيئة أو إثم ثم يرمي به ثم بِهِ به بريئا فقد احتمل به تانوا مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمةه لهم الطائفة لهم الطائفة منهم أيضلك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين